تعبت من تعديل بعض العلاقات اللي تبي كل أربع ايام تعديل تعبت صامت طيش الايام بسكات وانا ما في وجه الرجال. تعبت من حب على غير مشات وانا اعتزلت الحب ملاوى علويل اثر المحبه في الزمن ده دعايات حنا بجيل وصادق الود في جيل اللي يقول انو الوفا حي ما مات كان اللي شاهد في الضحى نجم تسهيل اما تاثر بالقصص والروايات ولا مع اللي صدقه كلب ثبريل يا ما سهرنا والسهر بعض الاوقات ما من وراه العشقاء والغرابيل يا ما كتبنه يا قصيدي ولا بيات غيرها لها ما ترد المحاصيل بنات فكري في المربط جزيلات مهوب مربط طفر السوح وشيل إن عسفها عسف النهار لصيلات اليمن اللي نملة سافت الخيل يا ليل جفني من عن الوقت ما بات كان في ضروع تدق مجرم مع مين ليت الغرام للي توديه من الذات من صبري والليالي المقابيل تدري البكاء من سابع المستحيلات عيت عيوني ترخص الدمع ويسيل لو البكاء بيفيدني رد رمات ولو وجهها بيضر ما عاد بيهين على اللي تحسب انها هاي اللاجات بتعين ضوء عن جفتها مداهيل يا رخصها من عقب دللي بالذات ويا غليها هبدي قدام دلي قلها لبلادها ست رحلات تختار وتعجب من دون تاجيد تقفي ولا تقتل علي التلفات أهل مصر ما تكيل لا على النيل ما عاد عندي غير قاط على العلاقات اللي تبي كل أربعين يوم تعيدي عبر